a um... سلامم <laughs> لهم فيها فاتحة alam a وأن يعبدوا Yes. Oh no. ba na Uh oh أفلا يشكو a oh. multimassbump <laughs> Uh oh! 어 um. ترسو علمن له في المملكة العربية السعودية...